ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى اللهم لك الحمد كم من نعمة أنعمت بها علينا قل عندها لك شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل عندها لك صبرنا يا من قل عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا وقل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه اترى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام روحي وأبي وأمي وما أمنك له الفدة أما بعد أحبة الفضلاء وأخوات الغاليات فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ربي جل في علاه وأعظم الكلام وأجمل الكلام وأجل الكلام وأقوى الكلام كلام ربي سبحانه وتعالى الإسلام من صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من لماذا اختار الله صدرك لما لم يختار أذنك لما لم يختار عينك اللي تنظر في المصحف لما لم يختار لسانك اللي ينطق في المصحف لأن كل هذه وسائل والغاية هنا أول سؤال نسأله أنفسنا لماذا إذا ذكر الله عز وجل هذا القرآن والحكمة منه يذكر عضو واحد فقط هو الأساس وهو الغاية وإن ذكر الوسائل في آيات كثيرة يذكر أن الغاية هنا مثال يقول الله سبحانه وتعالى نزل بي روح الأمين أين؟ على قلبك لأجل هذا حينما تقرأ تفهم ما معنى كلام الله سبحانه وتعالى أفلا ينتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالوان تركيز على القلب ليش؟ لأن أكثرنا يا أحبة الفوضلاء يسمع عن السعادة ويتكلم عن السعادة لكن عمره ما أحس بالسعادة وما أكثر المتكلمين عن السعادة وما أقل من ذاق طعمها في الدنيا قبل الآخرة اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة تخيل حبيبي الغالي لو جاءك أحد عنده مرض في الكلى وأنت مشفق عليه قلت له يا حبيبي الغالي هناك مركز الكلى. ممتاز ومركز يعالجون ومفيه متخصصون وفيه وفيه وفيه ثم فوجئت أنه انتقل من عندك ثم لقاه واحد من أعدائه قال اسمع انا بقول لك شيء إذا بغيت كلاك تشفى بإذن الله عز وجل في مركز العيون راح خلهم يعطونك قطرات بإذن الله أن كلاك تزدي راح المسكين هذا صدق عدوه وراح لمركز العيون وبعد المراجعات وسووا له عملية ليزر وسووا له عمليات وقطرات فوجئ انه بعد هالتعب الشديد كله انكله ما طابت لانه عالج عيونه شوي الا العدو هذا يقول نعم يمكن حصل فيه خلل لكن هناك مركز للانف والاذن والحنجرة ترى باذن الله عز وجل ابدا ما يخطئ الاول اخطأ الثاني ما يخطئ. روح المسكين من عيادة لعيادة ومن خلص قال له أقول لك حاجة سو ربط معدة بإبن لا تنتهي قضايا الكلى عندك سو كل هالأشياء وفي النهاية مات من الكلى وما عالج الكلى معنى هذا الكلام أن أكثر الناس ما يدري وين السعادة فلقاه أبليس فريسة سهلة قال تعالى وريك وين السعادة السعادة في عينك رح طالع لك كم بلوتوث وشفع والله العظيم وما يزال قلبه يحترق كل يوم وليوم جاء أبليس قال يا أخي لا والله السعادة في عينك بس ركب لك القنوات الإباحية هذه وأبشرك إن شاء الله أنك بتكون من أسعد الناس وطالع طالع طالع طالع بالنهاية طاق ابنه من يبغي يطلع من هال الضنك اللي هو عايش فيه قال الله أقولك دخل صراحة مالك حل أنت إلا إنك تدخل ودخن بدأ لك أنا بضغط الدخان بس إذا طفشت بدخن وأنت ها 24 وعشرين ساعة طفشان و أربع وعشرين ساعة يدخن فراح يدور عن شيء يمدد مدة النسيان لنسيان الضنك اللي عندك فقال اشرب تنسى إيش تنسى طيب لو سأل نفسه قال وش أنسى وين المكان اللي ناسي فيه الحزن وين المكان اللي عندي مشكلة فيه ليش ما أعالجه فجاء ابليس وخبط منه يا جماعة يمنه ويسره ظهرا لبطن وقال لك أنت روح اسمع أغاني وتسمع جلسة ورا جلسة ورا جلسة, ورا جلسة وفي النهاية أخي ما, ما رأى الحزن اللي عندك لو ما نطلع من هاللقاء إلا بس نعرف معلومة واحدة أنك لن تحس السعادة والفرح إلا هنا أكثرنا ترى يعرف هذا الكلام باللسان لكن عمره ما اشتغل على ان السعادة هنا والله السعادة يا جماعة اذا ما حسيتها في هالمكان لن تحسها في اي عضو اخر اذا جاءك ابليس وقال لك شف اسمع تكلم يا جماعة اكثر ناس عايشين في ضنك اللي يعاكسون والله هو عايش في يعاكس ليل نهار وما في ازفت ولا اتعس ولا اكثر يعني ضنك ولا اضيق حياته تلقاها يوم واحد يمكلمها وشو تافل في وجهها والله يا جماعة وهذه الخضايا لا تخفى على أكثركم إما أنها تتكلم ما يصطنشها ما يرد عليها يعني إهانات كل يوم وريوم شو يمطلعها أعطاها كلام معسوسهم بعدها رماها بعد ما فض بكرتها وتركها تعيش المعاناة لين تموت أو يكون فيه من اللقطة أسأل الله أن يكون في عونهم من تحمل بهزنا ثم يتركها ولا يسأل فيها أو أنه يأخذ صورها يا جماعة أحنا في الميدان ونشوف. ونتلقى مثل الشكاة تلقاها ببداية ضحكت معها يومين لأنني بليس ضحك عليها اشتغلت على كل شيء إلا قلبها ولن نسعد من قلوبنا إلا بطريق واحد وقالها الله سبحانه وتعالى ونفى ما سواه وإذا بغيت تجرب جرب إذا أردت أن تجرب الظنك جرب أن تنحى عن الطريق هذا بس طريق واحد الله سبحانه وتعالى ضمن لنا في قلوبنا أربعة أمور الأربع أمور هذه والله ليس هناك طريق لها إلا طريق واحد وهذا الطريق الواحد هو اللي شغال عليه وعليك أبليس أن نسبك أي طريق إلا هذا إيش الطريق أربع أمور سجلها إن شاءت نص عليها رب العالمين سبحانه وأنزلها في كتابه يقول جل في عناه فمن تبع هداي لاحظ إذا ما اتبعت لا تقول جربت إذا قلت قرأت ما ينفع حفظت ما ينفع تلوت ما ينفع سمعت ما ينفع الله قال فمن تبع فمن تبع هداي ما له يا رب ما تضمن في الدنيا والآخرة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الضمان من من؟ من رب العالمين تقول أنا ما جربت أقول آه أنك ما اتبعت لأنك لو اتبعت لجربت لذقت وسنأتي كيف اتبع هذه أمرين لا خوف عليهم يكتب كالله عز وجل من من كتب الله عليهم الأمن وين نحس الأمن فيه يا جماعة في القلوب لأجل هذا تعال عند امرأة خايفة من ضعف إيمانها في من قبل ساحر أو من عين أو من حسد ولبسها أجمل فستان ما يروح الحزن عنها لأن الحزن تحسه مو في جسدها تحسه في قلبها تعال سولها أحسن تسريحه في شعارها ما يروح الحزن لكن الله عز وجل حكم أن الحزن والسعادة والمشاعر هذه نحسها هنا في القلب فضمن لمن, لمن تبع هداه سبحانه والهدى هو القرآن هدى للمتقين أنك يوم تتبع هذه الآيات وتجاهد نفسك أن ما أمر الله سبحانه وتعالى فيه اليوم ما فعلته اليوم غلبني الشيطان بكرة أتبع والله لا أستغفر وأتوب وأرجع حتى أتبع ثم يكتب الله عليك الأمن حتى تلقاك ما تنوم بحبوب ولا تقعد تتقلب لك ساعتين على السرير وتحس أنك في أمان يخوفونك بنفسلك الرزاق والله عز وجل هذا ما يقول لك قلبك لأنك تبعتي يقول الله عزوجل وكأي من لا تحمل رزقا الله يرزقها وإياكم فعند قلبها الردود على الشيطان مباشرة قال والله يا آخر رزقك بينتهي وكان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستوداها كل في كتاب مبين فمهما تخوطه الله أحل عليه الأمن فتزحزح أكثر مصدر المصادر التعاسة والحزن فأمنها الله من ذاك الخوف ولهم يحزنون يقول الله الحزن اللي كان هنا وقاعد يسوي أشياء من برا عشان ينساه نزيحه من أصلها أصلها في الآية الثانية باقي أمرين عندنا خوف وحزن ضمن لك الله أن يزيلها يا جماعة سربليس ما ضمنها لنا ومسوين كل شيء يبغاه. الله ضمنها لك وقال تسوي اللي, اللي نأمرك فيه خذ الأمرين الثانيات فمن اتبع فلا يضل ولا يشقى يقول اكتب لك بس بهالخطوتين انت اتبعت الشيطان في كل الطرق وما زلت تحزين يا اخي اصح ويا اختي اصحي وتعال خذ الوعود من رب العالمين أنك لا خوف عليك ولا أنت تحزن كيف يقول الله من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى في توافق عجيب بين قضية الاتباع وقضية فهم القرآن أنك إذا فهمت القرآن ما نحس يا جماعة أحيانا تصلي مرة في رمضان ثم تسمع آية تقول لا إله إلا الله والله كأني أول مرة أسمع الآية قطرت في قلبك تخيل لو كان كل القرآن يغطر في قلبك بهذه الطريقة تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى فتح على قلبك في كل القضايا وتخيل لو أن الله سبحانه وتعالى تفاك إبليس وجربت الطعم اللي قاله الله سبحانه وتعالى تعال حديثي الغالي أنا وإياك من اليوم وأختي الغالية أقول لك والله افعل والله إني صادق لأن الكلام ليس مني الكلام من الله سبحانه وتعالى تعالى وخذ دفتر أبو ألف صفحة وجدت أكتر خذ واكتب طلباتك اللي تبغاها كلها والله إني أعني ما أقول لجماعة ولن أقول لك جرب للتجربة ولذات التجربة ولكن أقول لك جرب لترى لأن الذي وعدك هو أصدق القائلين سبحانه من أصدق من الله قيله اكتب طلباتك تلقى لك طلبات والأهل طلبات وأشياء تتمنى تشوفها في أولادك وأشياء تتمنى تشوفها في زوجك وأشياء تمنى في حياتك اكتب الطلبات لين تخلص واكتب في سجلات مثلها أخرى مخاوف كلها كل أمر مهما كان صغير أو كبير تخاف منه والله لا أدلك على طريقة أقسم بالله لا تحقق لك كل الطلبات ودد عن كل سجلات المخاوف بل يحقق لك أعظم من هذا الطريقة هذه إذا سلكتها أنا وأنت تفاجأ عن كل صحائف الطلبات اللي كتبتها أي طلب منها هو خير لك يعلمها الله بيعطيكها وأي طلب من الطلبات اللي أنت كتبتها تريدها في شر لك يزيلها الله عنك يؤتى على صحائف المخاوف أي طلب أنت خفت منه وهو حقيقة أصلا في شر لك يزيلها الله عنه واجهة وأي أمر في ظاهر الشر وفي باطن الخير يعطيك يا الله سبحانه وتعالى حتى ولو أبعت فيضمنك يا الله سبحانه وتعالى أنك تعيش أسعد حياة السؤال من منا يا جماعة في يوم من الأيام حصل معه موقف قال الحمد لله كان يكرهه وكان ما يبغاه ثم تفاجأ أنه قال الحمد لله أنا كنت ما مبغاه الحمد لله اللي جابه الله اللي منا حصل معه الموقف يرفع ايده جماعة أريد أن أرثوا يديكم الباقيين ما حصل معهم ولا موقف قال يا يارب لك الحمد صار وهو كان يخاف منه نرفع يدينا جماعة بس نشوف كل واحد يلتفت لجنبه ما معنى هذا؟ معناته أن هناك طلبات كثير أنت كنت تبغاها ما تصير وهي بالحقيقة خير لك وأنت اعترفت بس بعدين كم من أمر كنت تريده وما حصل وبعد فترة قلت يا الله يا ربي لك الحمد انه ما حصل كم ارفع ايدك بس نشوف ارفع ايدك بالله يلتفتوا يا جماعة التفتوا يا اخوان شوفوا كم واحد لا تنسلوا يديكم يا اخوان شوفوا كم واحد واريد النساء ان يفعلن كذا حتى يرين بعضهن بعضهن هذا الكلام يزيح عنك اكثر ما تحس في نفسك من الحزن ان يقول لك شيف الله ما حقق لك هذا الامر أنت أثبت لنفسك الآن أن في أمور أنا أبغاها أن يتخير لي تريد الدليل يقول الله عز وجل فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال أخرقتا لتورق أهلا لقد جئت شيئا إمرأ اللي وافق مع موسى عليه السلام يرفع إيده ما أحد يوافق معموسة عليه السلام؟ الرجال موصلهم ويقتل أخرق سفينتهم اللي موافق معموسة يرفع ايده كلنا نقول هذا الفعل غلط ونحن معموسة عليه السلام صح؟ طيب لو قلت لك أنت وأنت جاي بتسافر قلت لك شوف السفن هذه كلها لن تخرق ما يخرق للاستفينة هذه تركبها ولا لا اللي بيركبها يرفع ايده الشيخ بيركب بيركبها الله يا رب يشيك الشر واني صح ترى كان بندفع كل أموالنا نقول هذه ركوب الصحيفة تحطها في أي صحيفة في اللي المخاوف صح تقول له ما أسافر من أركب هذه صح أهم شيء لا أركب فيها لأنها تغرق صح خرقت السفينة في النص وصار الناس ينظرون لها مخروقة والعالم جالسين يسعون أنهم بس ينقذون كم تفين رجعت الأهلاء كم سفينة رجعت ها سفينة وحدة أي وحدة؟ المخروجة ما تفهم لما يدخل القرآن في قلبك؟ هالقصة لما يتسلل هالآية في قلبك تتغير نظرتك للحياة أن ليس كل ما خفت منك وكتبت في مخاوفي ها؟ هو فعلا مخاوف لم ينجو ولا سفينة إلا هذه فقد يؤخرك الله عز وجل يبتليك البداية انتبه أن تسخط وأحسن الظن بالله عز وجل قل ما أخرني إلا ليعطيني ووالله العظيم من رضي فله الرضا وأنا أقول هذه هدية للمجتمع لكل من يسمعني الآن أي مصيبة تصيبك ترى القضية ليست على المصيبة وإحساسك الآن على حسب تعاملك مع المصيبة سيكون الرد بعدها إما أن تعطى أكثر مصيبة إذا رضيت وإما أن تعطى أسوأ منها إذا صخب في الدنيا والآخر من رضي فله فله الرضا فأكسب أي بلاء يجيك هذه هدية يا جماعة حدث اليوم أي بلاء يجيك والله تتجدها أمامك وتقول يا ربي لك الحمد إني سمعت الكلمة أي بلاء يجيك أحسن الظن بالله وقل والله من ما كتبها الله عليه إلا وهو خير وأدعو الله أن يحسن عاقبتك في الأمور كلها تلقى الهدية بعدها إذا قال الله عز وجل حتى لو تسللت الآية في قلبي وقلبك يقول الله سبحانه وتعالى وكان رأى أم ملك يأخذ كل خط تحت كل مليون خط يأخذ كل سنتين لصبا من صارت النفسية من أحسن النفسية اللي في السفينة اللي خرقت ولا الباقين إذا العبرة بكمال النهايات لا لا بنقص البدايات نفسية هؤلاء اللي ما خرقت سفينتهم وكانوا يرحمون اللي مخروجة سفينتهم يقولون مساكين وكثير نقول لنا مساكين ونحن نكون لنا المساكين نفسيا يعني أصعب عقوبة جاءت وتعامل نفسي يأخذ كل سفينة تخيل واحد يأخذ محلك أو مالك أو سيارتك وفوق هذا ما يقول لك ما عليش يقول لك غصب وتوكر على الله كيف نفسيتك نفسية هؤلاء ما أتكلمهم كان في لوح حطوه ولا حد قالهم شيء ولا حد غصفهم على شيء وما رجع إلا السفينة هذه هنا أريد أن نفهم جميعا لنفسي والله بصوت عالي أن ليس كل أمر أن رأيته بعقلك البشري أن شر هو شر وليس أمر بكل أمر بعقلك البشري رأيت أن خير لعجل هذا يقول الله عز وجل أسأسات تعلمك كيف تعيش صح تعلمك كيف تسعد ما ما تدرك قال الله عز وجل وَأَنْسَا تكره شيئا ما قال ما تحبونه تكرهه كره العمل ودك تدفع أموالك كلها ولا يصير وهو خير لكم يقول الله لو علمت ايش في هذا الأمر كان دفعت كل أموالك تاخذه وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ايش ختام الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتخيل أو تعامل مع الحياة النزله هذه السن والمبادئ اللي يعلمك فيها رب العالمين كيف الطريق اللي تعيش فيه. سؤال سريع لا بد يسأل الآن. أكثرنا يقول يا أخي سبحان الله تسمع لك مفسر يفسر في القرآن. في التلفزيون أو في الإذاعة أو في أي محاضرة ثم تقول سبحان الله بكل سهولة يقول لك بليس اسأل قل له أي كتاب تفسيري صح صح أي كتاب تفسير القضية ما هي قضية كتاب تفسير خذ الهدية الثانية كي يسعد قلبي وقلبك والله العظيم من من رأى أن المسكين هذا يكلم الناس فوالله إنه جاهل لأن والله إني أكلم نفسي وأذكرها بصوت عالي كيف نفهم القرآن؟ وقلنا أن القضية كلها في قلوب وما في طريق للسعادة اللي كتبها الله وجل بحيث تحقق أماني كلها وتزال عني وتدفع عني مصائب كلها إلا بفهمها القرآن واتباع القرآن أنا كيف أتبع شيء ما فهمته صح؟ كيف أتبع شيء ما فهمت أنا دي أول مرة أسمعها أو أول مرة فهمها السؤال حبيبي الغالي ليس لأجل أن, أن تعلم أي كتاب تفسير والله القضية ليست قضية كتب تفسير أو قضية حفظ القضية قضية سؤالين طرحتها على نفسي وبطرحها عليك وعلى أختي الغالية هناك إن كنا نريد فعلًا أن نعيش السعادة سعادة والله لا لا هي في البسيو ولا سوبر تايم ولا سوبر موبس ولا شو تايم أجل الله ما سامع من يحضر إني هي يا أخي مشكلتك مهينة مشكلتك مهينة مشكلتك هنا؟ مشكلتك فعلًا هنا إذا ما عاتب مشكلتك إذن أنت مستحيل صحنا واعتي جرفيدو وقاعد يعالج عيونه لن لن يعالج بيزال يبكي من الألم فإذا ما تعال شوفين المكان اللي فيه وتعال الله سبحانه أعلم جل جلاله بما خلق قال هذا المكان ما يصلح للقرآن كيف يصلح هذا القرآن والله يا جماعة هذا أمر قال القيم وهذا ما لا يناله ما لا تناله العبارة يعني ما في أحد يقدر يكتبه انت تعسه أو ما تعسه ما يكتب ما يوصف الله عز وجل يجعل هذا القرآن يصف في قلبك تفاجئ أنك كنت ميت في الدنيا أو من كان ميتا فأحييناه إذا كان المريض إذا طاب يفرح ما بالك الميت إذا, إذا حيا والحياة بكتاب الله عز وجل أوحينا إليك روحا يخلي حياتك لها طعم روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا القرآن الهدية هي السؤال الذي سيطرح عليه وعليك سؤالي أن على نفسي أطرحها عليك أقول لك أقابل لا تعرف كتب التفسير أن تريد القرآن لماذا؟ تبي تفهم القرآن ليش؟ تقول أريد أفهم القرآن عشان أعلمها الناس إذا والله لن تستفيد لا أنت ولو فهمت القرآن تقول حتى أتبع وأكون من اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعدين وضلغ الناس أقول لك هنيئا لك بقي بس سؤال واحد أسألكي هل ما فهمته طبقته أعيدك هل ما فهمته طبقته ما معنى هذا الكلام فيه كلام واضح في القرآن هذا عربون انك اذا فعلت هذا نفتح لك اشياء ثانية مثال قل للمؤمنين يهضوا من بصاري هذه ما تغير تفسير هل طبقتها ان قلت نعم اقول لك والله العظيم تترى فتح على قدر ما طبقت في الاشياء اللي ما فهمت ان يفتح لك الله فهمها تقرأ الآية تفاجأ انها دخلت قلبك بشكل عجيب تفاجأ أنك بدأت حسب الآية ثم بدأت تطبقها وكل ما طبقت أكثر كل ما زاد الله عليك فتح فهل ما على الناس تطبقنا لا تقرأ كتب التفسير الآن أن طبق ما فهمت والله ترى بعدين كيف تفهم القرآن وإذا قرأت كتب التفسير تعرف أن فيه للقرآن طعم حرم من أكثر الناس قال الله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون الحق نتجعن هذا فهم مارضون لأنه ما فهل ماذا؟ ذات معدو ما ذات فعشان كده هو معرض قاعد يجرب كل الطرق اللي ما زالزه إلا خسران وضيق في النفسية تعالوا واسمع إيش أكثر عائق بيننا وبين أن نطلح من قلوبنا يا جماعة إذا اتفقنا أن هذا المكان هو مكان السعادة يقول الله عز وجل ترى أشياء هذه كلها أبدأ ناظرها في نفسك ومن اليوم أبدأ غير يقول الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ كل كلام عن القرآن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي شوف كلمة فأعرض عنها اسأل نفسك كم من رقيلك آية قيل لك يا أخي يا حبيبي الغالي عيونك هو اللي أعطاك إياها سبحانه وتعالى وقاللك لا تنظر للحرام لو جعلك أعمى قلت يا رب اجعلني أعور وإن شفت حرام خذها مني ولو جعلك أعور قلت يا رب اجعل لي ثنتين وإن رأيت حرام فأعطاك الثنتين فتقول لحيلة بن قال لي هو قالك لا تفعل تلقاه في نهاية يعني يسمع تزاكم الله خلال نصيحتكم وماشي تقول للمرأة وهي تعب في كل يوم تراتيد والله العظيم يا جماعة كل منفذ نعصي فيها الله يدخل الله علينا منفذ يحزننا في قلوبنا يجمعها في السنة ثم ينسيك في لحظة واحدة كل اللي فعلت قسما بالله العظيم وهذا عايشينه هنا وما يحتاج تفسير أثرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغن عنهم ما كانوا متعون. فتلقاه تذكر يا أخت الغالية لسانك احفظيه يا أخت الغالية أنت قاعد الآن لك سنتين ثلاث سنوات العبايل المزور كشوه وهذا العبايل المخاضرة بالله فائدة واحدة الآن ارتفعتي فيها في عين الله. كل ما نظرك واحد إلا أنت تسقطين من عين الله سبحانه وتعالى ويتذاد أوزار على على كل من نظرك. لو أنك هالسنتين كلها طلعت بحجاب زي الناس وكسبتي. أجور هالسنتين اللي راحت وارتفعت في عين الله كان إذا قلت يا رب غير وضعك الآن فتذكرها قال الله سبحانه وتعالى هالصنف من الناس وهم كثير أسأل الله لا يجعلني وإياكم منهم هالصنف من الناس شوف أش قال الله سبحانه وتعالى فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن من تحت الآية إنا جعلنا وين مكان كان السعادة اللي يعيش فيه هنا والسعادة يذوقها اللي يذوقها إلا بزم القرآن إذن إنا جعلنا على قلوبهم أكنا مثل أمثال التوابيت مو هذا اللي بيسعد بمقفلة لك نخليك تحوس نتجرب جميع الأعضاء وما تسعد إنا جعلنا على قلوبهم أكنا أن إيش يقرأوه لا بيقرأ من الفاتح للنص. الناس أن يحفظوه لا والله بيحفظ كل يوم حافظ جزء ومسمع أن يتلوه أن يسمعوه لا الشيء الوحيد اللي ينفعك لن يعطيك يا الله عزيز. اللهم لا تحرمنا فضلك إنا جعلنا على قلوبهم أكن أيفقون وفي أذانهم وقراء وإن تدعوا إلى الغد فلن يتدون إذن أبدا لأن هذه القلوب إذا ما فتحت أغلافها بالقرآن لن تفتح بشيء أبدا وظيفتي وظيفتك من اليوم شف الأشياء اللي كم مرة ذكرت فيها وما فعلت وابدأ من اليوم نظرة حرام تحرم نفسك فيها والله العظيم بجد ما تحرم نفسك لأجل الله يفتح الله عليك يسعدك من هنا يجعلك في مكان ما فيه مغريات وتحس السعادة من داخل أعماق قلبك حج معي قبل ثلاث سنوات كندي يقول والله العظيم أحب وأهم وأعظم درس أخذت في الحج سهولة التنازل عن المعصية. يقول كنت شايل هم أربعة أيام وخمس أيام كيف بقعد فيها بدون دش؟ والله هذه كلمة لي. يقول كنت أنا شايل هم كيف أعيش بدون دش أنا كيف أقضي وقتي أنا ما أقدر أنا طول وقتي أنا قاعد أكل وأطالع وأنا نائم أطالع فكيف بقعد بدون دش؟ يقول فأخذ درس معي وأنا راجع إن السعادة هنا ما هي هنا ولا هي هنا. والله يا جماعة رجل الآن في الرياض لحية وهمه الشاغل أن يدعو غير الإسلام يوم قال لي سهولة التنازل عن المعصر يقول كنا مضحوك علينا طول السنين يقول الحمد لله اللي ما أخذنا رب العالمين وإنا قاعدين ندور السعادة في كل مكان والمكان الوحيد اللي فيه نحس السعادة ما لقيناه والله يا جماعة تشوف وجهه الآن متغير والله إنه إذا تكلم الآن عن الله سبحانه وتعالى تحس أن الرجل ما يحتاج مؤشرات ولا يحتاج أشياء خارجية مؤثرات عشان تسعده ويكتب الآن عن السعادة باللغتين بالعربية والإنجليزية. فحبيبي الغالي تعال أنظر أنا وإياك إيش الأشياء اللي عندنا وعندك أخت الغالية اليوم نقدر نفتح فيها السعادة في في جميع أحوالنا وجميع لحظاتنا كل واحد كيف أحس السعادة سعادة في القلب لازم تفهم هذا الأمر لن يفتح الله عليك إلا بمعادلة ذكرها الله في القرآن قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه يشغلك إبليس في قضية رضوا عنه ما أعطاك ما سوالف ما فعلت طيب رضيه ورضي رضي عنك ولا أنسى مهمتك الوحيدة أن يرضى عنك الله عز وجل فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله والله العظيم ارسمها على قلبك لا أحد قادر على إسعادك فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض إلا الله كيف يسعدك علمك كيف يسعدك أنه إذا رضي عنك سيرضيك وهو أعلم منك بما يرضيك لا تعب نفسك لأجل هذا تعالى وانظر مثال كل عمل تقربه إلى الله سبحانه وتعالى تجد أن الله وجل أعطاك أكثر مما يعطي من سعى في حياته كلها ليحصل هذا الأمر من غير طاعة الله تعالى وانظر إلى فتاة وهذا شغل فتيات الشاغل فتاة تبحث عن زوج تلقاها تبحث عن الانترنت تبحث عن ذا وجبنا جماعة جميع انواع الطلاقات ومنهم من يستخف عقلها ومنهم من يلعب عليها وهذه الحالات جماعة ما يحتاج نقعد نفصل فيها ونذكر لأن الأمر الواضح لا يحتاج لتبين ما تحتاج السمس إلى دليل تروح تدور في الانترنت أو تروح تقول للناس أو المهم أن تشغلت نفسنا هذه القضية وفي النهاية سيعطيها الله سبحانه وتعالى من يوافقها إن كانت هي عند الله غالية أعطاها الله واحد يغليها إن كانت عند الله رخيصة أعطاها الله واحد يرخصها والله العظيم هذه فتاة ذكرها الله في القرآن كان شغلها شاغل أن يرضى عنها الله سبحانه وتعالى لما رضي الله عنها أرضاها بأحب رجل في الدنيا لكن المشكلة ما كان في نفس البلد كان في بلد أخرى واتابها الله سبحانه وتعالى ما خلاهم هم ينقلون له خلا الرجل هذا احسن واحد عند الله عز وجل في ذاك الزمان واحد رجل عند الله في ذاك الزمان يأتي لين عندها من يذكر في اي صورة يا جماعة في جواز عندكم اي صورة يا شيخ القصص فضل الشيخ بارك الله فيك هدية لك تأخذ الحملة في نهاية المحاضر في صورة القصص فتاة كان شغلها الشاغل ليس البحث عن ايت واحد كان شغلها الشاغل أن يرضى عنها رب العالمين سبحانه وتعالى لما رضي الله سبحانه وتعالى كفاها هم البحث وهم إطالة الانشغال بهالأمر ومن يجيني جاب لها الله سبحانه وتعالى موسى ما عندها كان؟ كان عندها الحياء قال الله عز وجل واصفا لها قال ما خطبكما قالت لا نسقي مستحيل نسقي ليه؟ حتى يصدر الرعاء لا يذهبون الشباب هؤلاء والرجال ونحن مستحيل ما ترضى علينا أنفسنا ولا نرضى ان يرانا الله عز وجل مختلطين بالشباب ما دام لا يرضى نحن لا نرضى ونبحث عن رضا لا نسقي حتى يصدر الرعاء طيب ايش نطلعكم مع الشباب ما دامكم قالوا وابونا شيخ كبير يعني لو كان يقدر يطلع ما طلعنا الى ان قال الله سبحانه وتعالى فجاءته احداهما تمشي على استحياء أغلى ما تملك المرأة المؤمنة الحياء بدون حياء ما تسوشي لا عند الله ولا عند خلقه تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا شوفوا الكلام ما في لا والله الله عازيك ما قصرت عفوا والله الأخ مرتبط ولا فاضي ما فيه يا جماعة قضية قضية نفس عزيزة ما عندها هالقضايا ما عندها والله أني أقعد تدور عن واحد أنا عندي رب أرضيه سبحانه وتعالى فيرضيني مباشرة يا أبتي استأجره ما قالت والله يبا خلني بروح أسأل أول هو لهم يعني عنده تعداد ولا ما عنده لا كلامك مع والدي ليس معي هذا يجمع الله إذا يقول من قيم عليه رحمة الله إذا ذكر الله أحد في القرآن وهو يثني عليه فاعلم أن الله يحبه الله يحب هذه الفتاة ذكرها في كتابه وأثنى عليها لأجل هذا حبيبي الغالي ليش ما جوا سنتين سؤال صريح ليش هم كعهم يعني هم كنا سنتين ليه جت قال جاءته إحداهما في جائز السؤال شو تفضل شيخ ها الله أكبر الموضوع الأول يحتاج سنتين لأن في غنم تروح من هنا وغنم تروح هنا صح تذو الموضوع الثاني رسالة سارته بلغ قالت الثاني احضر يروح انت انا اي امر واحاول اني انا اطبق وقرنا في بيوتهم لان السعادة في قلبي وربي اذا راني ارضى سيرضيني والله ما هو الاماكن اللي تغير فيني لأجل هذا شوف الناس يروحون كل يوم يروحون المكان والله ملينا طفشنا من هالمكان طفشنا لان القضية هنا الطفش داخل الطفش مو خارج الطفش ناوب المكان والله طفش يا جماعه هنا تفضل شيخ خضر جات جائتك ف ماذا أعطاه الله سبحانه وتعالى اختار لها موسى عليه السلام الذي قال الله عن وأنا اخترتك قال الله عن واصطنعتك لنفسي قال الله سبحانه وتعالى عن وألقيت عليك محبة مني فإذا نفهم القضايا هذه كلها بدل ما أقعد أشتغل بأتعبية الأشياء اللي أبغاها وتقعد كل أمر يقعد يحرق لين للأموت أنا وظيفتي الوحيدة أني أطيع الله سبحانه وأتبع أمر الله وكل أمر أقدم فيها الله سبحانه وتعالى أقسم بالله إن الله أعز وأعظم من أن يضيع لك خطوة بلال رضي الله عنه يما أحس بالسعادة داخل قلبه صار يعني يجن المشركون منه يعذبونه ويقول أحد أحد يعذبونه أحد أحد قال لها الصحابة يا أخي أنت نحن مثلك رجال ليش ما نتحمل لماذا أنت تقول؟ قال علمت أنها أبغض كلمة لهم وما يزيدون عليه في العذاب إلا إذا قلت أحد أحد طيب كيف صبرت سألوا الصحابة كيف تصبر أن مثلك مجرد ما يجينا الإحساس نوقف قال لأنهم عنده حلم عنده يسد وعنده, وعنده قلب. هو حاسب شيء في قلبه وشيء في جسده قال مزجت حلاوة الإيمان اللي في الداخل مع مراص العذاب اللي في الخارج فطقت حلاوة الإيمان فصرت أبغى هم يزيدون لأن الله يزيدني حتى نعالة دخلت وين نعالة وين نعالة في الجنة في الصحيحين لا تنتظرون نقول نعالة وأنتم كرامة بل نقول أسأل الله الذي دخلنا مدخل نعال بالآن شوف كيف الله يشكر هالسعي. خلاصة الكلام التي تعنينا أن الحياة أسهل مما نتصور كل ما تقدم لله سبحانه وتعالى سيمتح لك ويرى أن صادق أم كاذب إن صدقت سنب الله سيفتح عليك فتوح كنت تسمع بها وكنت تسمع عن أحد عايش في السعادة لكن عمرت ما توقعت أن تذوق في يوم الأيام ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن قضية والله هي أربع خطوات أحبة الفضلاء اليوم طبقها مو اليوم الحين طبقها الآن طبق الأربع خطوات وأنت أخية الغالية أضمن لك بكلام الله عز وجل والله إذا قال الله كلام لا يغيره ومن أوفى بعهده من الله الأربع خطوات هذه إن طبقتها والله العظيم أن تكون أسعد إنسان في الدنيا ما هي هذه الخطوات؟ خذها معي خطوة خطة وإن شئت تكتبها تكتبها تحفظها تحفظها إن شئت تخبر بها غيرك أخبر بها غيرك ذكرها رب العالمين في القرآن والله سبحانه وتعالى ما أنزعين القرآن لي؟ لنشقى أنزعين القرآن ليش؟ لنسعد عشان تصد أسعد إنسان في الدنيا لكن إذا ما فهمنا القرآن بنبقى على شقانه ونأعرض عن ذكري وين؟ فإن له معيشة ضنك والله لو تسكنه في مرقص وبنت ورا بنت وكاس ورا كاس لو تسكنها هاي بين شباب وتخليها تسوي اللي تبغاه والله العظيم لن يخرج هذا الضنك من قلبها إلا إن تابت توبة صادقة ورجعت تتبع كلام الله لأن الحكم لمن؟ لله والأمر لمن؟ لله والذي إذا أراد أن يضيق عليك حتى تضيق عليك نفسك وضاقت عليهم أنفسهم هو الله وإذا أراد أن يفتح الفتح فتحا مبينا ويعيشك ويجعلك أسعد أهل الأرض في الدنيا والآخرة فعل سبحانه إن ربك فعال لما يريد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها إذا بغاك تسعد فالله يسعدك وما يمسك فلا مرسل له لأجل هذا بين الله سبحانه وفرق بين السعادة والضحك بين كل من ذكرهم الله يضحكون ذكرهم في تعاسة أليمة طويلة شدي وكل من ذكرهم الله يفرحون لا ذكرهم أن يسعدون سعادة داخلية قال الله سبحانه وتعالى فليضحكوا قليلا يقول يضحك يضحك هذا العضو أصلا لا يعني السعادة, السعادة هنا أبا يضحك هنا هو من هنا وهو عايش أتعز حياة من الله فيضحك شوي إذا شاف برنامج يضحك شوي إذا شاف مقابلة يضحك شوي إذا شاف أمر يضحك شوي إذا رقم واحدة يضحك خذ سيقارة بس يضحك شوي شوي شوي شوي ثم بعدها يت... يرجع للحزن في الدنيا غير لي تحت الأرض يوم العرض أسأل الله ننجي لي لكم عذابه إيش الأربع خطوات ذكرها الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله يا جماعة شيء في القرآن أحبتي هدية ثالثة يذكر الله سبحانه وتعالى في آية في القرآن لا تمر علينا عبث لا تمر علينا مرور الكرام أن الآية هذه مرة تنتهي القضية لا الآية تمر اسأل نفسك أنت لك فائدة فيها الآية أما أن نعمة فضلك الله على غيرك فتحمد الله وتبكي شكرا له وإما أنها أمر ليس فيك وقد مدح الله أصحابه فتقول يا رب وانساجد أن أكون من هؤلاء ويا رب أن توفقني مثل ما وفقت هؤلاء أو يكون أمر فيك يا أخي فتحمد الله سبحانه وتعالى ومدح الله فتحمد الله سبحانه وتعالى تعالى وانظر إلى الأكامل اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى وشوف حاول نصير فيهم. يقول الله سبحانه وتعالى شوف صورة صاد تقراها ثم بعدين توقف آية قبل القصة اللي بنقولها الحين توقف آية كأن الله يقول لك انتبه الآن الكلام اللي بعد هذا ترى أعظم من أن يمر عليك مرور الكرام الآية وأن تقرأ في سياق صورة صاد يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا ليتزبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يعني إنسان يصحى بعد آيات يدبرها يقول أنا والله عايش في ظلام طول حياتي قاعد أتبع إبليس لا وعدني شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة وكل الوعود اللي وعدنيها دفعت ثمنها اليوم أبغى أبطل ما قدرت أبغى أبطل ما قدرت وما وداني إلا في داهية ثم بعدها يتذكر أولو الألباب فقط أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ماذا ذكر بعدها؟ قال؟ ووهبنا لداود سليمان يعني يا من يطمح أن يكون له لب البداية من هنا ووهبنا لداود سليمان نعم الاب يقول الله نعم لو عرفنا قدر الله الله سبحانه وتعالى عرفنا شقدر نعم نعم ثم تفاجئ أن الله قال أمر والله أقدر حصلها اليوم أنه وياك ما قال نعم العبس إنه تاجر فيتورط الفقير ما قال نعم العبس إنه رئيس أو أمير أو ملك فيتورط الرجل العادي لا نعم اللاب إنه أواب يقول القائل فينا القضية سهلة أن أكون نعم طيب بس أنا دائما أتقول استغفر الله ما حصل لي شيء ثم أعطاك مشهد لهذا الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه نعم قال شوف ايش يسوي بعطيك مقطع من حياته وانقدر تتطبقه لو مرة واحدة في حياتك سترى ما لا عين رأت هنا ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ايش صفة حياته وصف لك انه يوم من الايام كان جالس ينظر ينظر لايش قال إذ عرض علي بالعشين صافنات الجياد يقول مرة كان واقف وأمام منظر يسلق الألباب ما معنى الصافنات يا جماعة الصافنات أي خيول أي خيول أي أصيلة العربية الصافنات هذه خيول عجيبة وصفها الله سبحانه وتعالى وخلقها بنظام عضلي عصبي مختلف عن أي خيول في الدنيا. ما تقف على أربع قواعد، تقف على ثلاثة فقط. غير هيقف على أربعة. هذه الخيول تقف على ثلاثة والرابع منتني. نستعد تنطلق آية لحظة. هذا مشهد الخيول اللي واقفة. يسلب الباب. طيب ولي مسرعة؟ قال سماهم جياد. يعني ما يدريش طالع. شديدة في السرعة اللي تمشي تسلب عقله واللي واقفة بجمالها تسلب عقله. يعني موقف يشد يعني يسلب عقلك. قال مع كل هذا إذ عرض علي بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي يقول اليوم فتحت مجال واختل عندي التوازن فقدمت نعمة أنعم الله علي بها على رب الذي أنعم علي سبحانه وتعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافينات والجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكي ربي حتى اتوارت بالحجاب يقول انشغلت بهالخيول وهالمنظر الرائع وكنا ننشغل يا جماعة قال انشغلت عن صلاة العصر حتى اتوارت الشمس بالحجاب طيب عادي صل صحنا نقول كذا عادي صل فاتك امبارات فاتك ثلاثة امبارات صل فاتك عشان كوافيرا صلي والله ما تكونين نعم عند الله ولا تحسين السعادة ولا نحسها ما قال عادي بصلي خذ الأربع أمور طبقها الآن في بيوتات الجوالك طبقها الآن طبقيها الآن في عبايتك طبقيها الآن في لبائك طبقها والله العظيم أنت ذوق حياة ما توصف والله الكلام لله ليس للمسكين هذا قال إني أحببت قال إني أحببت حب الخير عندك يا ربي أنا فتحت مجال المعصية بيفتح لي الله مجال يذوقني فيه ثمن المعصية اللي قدمتها عليه سبحانه وتعالى من حيث أشعر أو لا أشعر أول أمر الحزن اللي حصل في قلبه قال كيف ربي يعطيني وينعم علي وأشتغل بنعمه على عن سبحانه وتعالى لو حرمني كان عرفت جدره وقلت يا رب مثل الإنسان الضر ودعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما لكن يوم عطاني نسيت أمر حزن طيب خلاص حزنت وصليت لا شوف الخطوة الثانية أول أمر لازم تحزن على الأشياء اللي في جوالك غيرك معاق ما يقدر يتحرك ويتمنى الحين له ساعتين ما نظف نفسه يتمنى أحد نظف نفسه ما يلقى وأنت بديك اللي يعطاك يا الله قاعد تعصي ثم تقول يا ربي سبحانك أنت اللي حركته وقاعد عصيك بها كل يوم فتحس بأنم في جلدك هذا بداية ساعتك الآية الخطوة الثانية قال ردوا علي يقول رجعوها أبعيد الموقف مرة ثانية وبعيد استعراض جوالي اللي كنت أسويه أول وبطلع عباياتي أشوفها قدام عيني اللي كنت أعصي الله فيها ردوا ودوالي طلعت الجياد الصافلات تركه في وجهه وأول ما جاءت تلقاها فطفق مسحا بالسوق والعناق جلس يضربها بالسيف اللي ما يطولها بتاقها يطولها بعنقها ليه يضرب السوق والعناق الله يبارك تحس بشيء في داخل قلبك ليش السوق والعناق مواطن الحسن فيها خيل يسوى مليون مكسورة رجل أشتبغابه قال سأكسر يا ربي مواطن الحسن فيها اللي خلصني أقدمها على أرضك يقول رجعوا لي الموقف بأثبت لله سبحانه وتعالى أنه لا أحد أغلى في قلبي من الله سبحانه وتعالى العنق مكان الجمال ومكان السرعة ومكان الفائدة من الخيل ذاك الساق هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الآية اللي بعدها وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانِ يعني بعد ما تسوي السنتين دولي لن يفتح الله الدنيا ما فيها ولا كان كل الناس حصلوها سيبتليك في, في فترة الفترة هذه بيجيك ناس مثل ما جو سليمان عليه السلام قال يا أخي عاد الأمر مو بها ولا بها التعقيد يا أخي تقعد تقطع الخيون يا أخي عاد ها الآن يروح لك أحد يوديك دول لك وسيلة مواصلات الآن يجيك ناس كثير زي كذا أنت إحن يا أخي خربت الآن الصور اللي كانت عندك يالله جب أحد رجع على بيوترك في ذاكرتك جب أحد يعطيك بالله الملابس اللي سوتيها الغالية بالله رميتيها؟ أو عدلتها؟ يا أختي رح نروح شوفي والله أحد ينظر فيك روحي روحي يجيك هالبترة الثالثة يجيك من يقعد يثبت فيك ويقول لك ويحسك أن الله سيخبرك سبحانه وتعالى يعني في ناس كثير ما عنده ما عنده حسن ظن بالله عز وجل تقول له يا حبيب الغالي البنك اللي قاعد تشتغل فيه عند بنك ربوي ما يجوز لك تشغل فيه قال لك اجل دبلوا لي وظيفة واترك البنك هو في هذا المقام ترك الوظيفة لله ولا تركها عشان البنك الثاني, الثاني. تركها عشان وظيفة اذا ما تركت عشان الله سبحانه وتعالى الفترة هذه ثبت سليمان عليه السلام ثم اطلق كلمة وصرخة مدوية للكون كلها هي المرحلة الرابعة الأولى إحساسك بقلبك أنك يا أخي ظلمت نفسك وأن ظلمنا أنفسنا مع الله سبحانه وتعالى وأن الله ما يستحق أن نتعامل معه بها الطريقة الأمر الثاني أن تغير المنكر فطفق مسحم بالسوق والعناق المرحلة الثانية تقعد تشوف اللي قاعد يتكلموا عليك تضحك عليهم لأن سليمان ضحك عليهم رضي الله علي. عليه السلام المرحلة الرابعة قال ربي اغفر لي يعني والله لو تكلم الدنيا كلهم علي والله لن أغير لأني لا أحد يرضيني إلا أنت ولا أحد يملك سعاتي في الدنيا والآخرة إلا أنت فيا رب اغفر لي الآن غير وحس بقلبه وغير المنكر وابتلي ومع ذلك يقول ربي اغفر لي لأننا فقر يا جماعة ما لا شيء الأمر لا سبحانه إذا أرد يسعد هو الغني سبحانه بالرحمة فكيف نصل لتعامل مع الله سبحانه وتعالى قال ربي اغفر لي ايش بعدها وهب لي ايش خيول لا هو بطل يعلم ان الذي ترك من اجله لا يعطي مثل ما ترك له يعطيك اعظم قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ايش معنى من بعدي جائزة ايش معنى من بعدي ها من يأتي بعده من يأتي انبياء يا بعده طيب الكلام والإجابات كلها قيل أنه لا يعطيها أحد بعده صح بعدي هنا لا تعني بعدي بالزمن تعني بعدي أي سواي لا قبل ولا بعدي الدليل قول الله عز وجل فيما تكلم فيه التفسير قالوا مثلها مثل قول الله سبحانه وتعالى فمن يهديه من بعد الله هل أحد بعد الله سبحانه وتعالى لا حاشا هو الأول والآخر لكن من يهديه غير الله سي والله سبحانه وتعالى يريد ملك ما أحد خلف الدنيا لا قبله ولا بعده وأنا أقول لي ولك أطلب الطلب تبغاه إذا سويت الأربع أطلب اللي تبغاه جب المستحيلات وقل أبغاه يا رب طيب إيش قال الله سبحانه وتعالى بعدها أول حرف إنك أنت الوهاب إيش قال الله بعدها فسخرنا له الريح ليش الريح لأنه ما حرم هو وسيلة مواصلات صح وقطعها لأجل الله لكن كانت موسيلة المواصلات هذه تحتاج سرج وتحتاج أكل وعلف والعلف يحتاج عمال ويحتاج أموال وتحتاج ماء وتحتاج الصبل وتحتاج أن تصبع روائحها وهذا مرض والثاني صح كل هالمشاكل اللي كانت بالأشياء اللي عندنا يعني أشياء يكون عندك الحين تظن فيها سعادة يعطيك الله أشياء أعظم تدري اللي عندك مهوب شيء الآن هذه ما أعطاه الله قال هذه في كل المساوة حق الخيول سأعطيك أنك لا تحتاج لا علف وسيرة مواصلات لا فيها لا علف ولا الصبل ولا روائح ولا تمرض ولا تبغى ما، سمدام تركت لأجري كنت أحملك في الأرض الآن سأحملك في السماء فسخرنا له الريح تجري إيه سرعتها، غدوها شهر ورواحها شهر في نصف يوم تمشي مسيرة شهرين رايح جاي يعني حتى نسياً إنك تروح شهرين تشتاق للأولاد وما في وسائل الاتصالات أبخلف تروح ترجع في اليوم تجري إيش بأمره لها فائدة بأمره ولا جاية كذا لأن الخيول كانت تجري بأمر من أي واحد ركبها صح قال الله سأجعل كل من استهزأ بك ورأى أنك خسرت أنهم لا يسافرون ولا ينتقلون إلا بأمرك وأن هذه الوسيلة من المواصلات لا تمشي إلا بأمرك مضاعفة إنتاجية 120 مرة ثم قال بعدها هذا في السماء ما بقى؟ بقى في الأرض قال والشياطين كله بناء يبنون له قصور وقدور راسيات ومحاريب وكل جفان يبنون له كل شيء يعني تخيل إنسان جالس في السفر أسعده الله عز وجل وانتهت قضايا المشاكل اللي يعانيها في السفر طيبه جالس كل المباني والقصور اللي يبغاها يفعلونها له ما بقى؟ أعطاها الله في السماء وفي الأرض ايش بقى ها؟ ايش بقى الأخ... لا قبل الآخرة في الدنيا ايش بقى بقى البحر قيعان البحار قال وغواص حتى في شيء في تحت البحر تبغاه نجيبه لك أمر الشياطين يفرشون له البحر كله قزال زجاج إنه صرح ممرد من قواهير حسبته لجة فكشفت عن ساقية الآن نشوف قصر فيه مكان قليل فيه موية وتحت سنة يقول والله ما شاء الله البحر كله إيش هذا الملك؟ هذا الآن فوق السماء وفي الأرض وفي قيعان البحار أعطاه الله كل شيء وأنت والله سيعطيك وأنا سيعطيني لكن هل عندنا خطوات الأربع هذا السؤال نسأل مفتوش؟ قال الآية بعدها؟ إيش الآية بعدها؟ بس بقى آيتين نقترب إيش الآية بعدها؟ <تصفيق> هذا فؤنا يعني أنت عندك وأنت وخيتي عندك عباءات وعندك مشاكل مع الله سبحانه وتعالى هكذا نعطي من غير لأجلنا الآن طالع لا حتى يا غي كل البزرات اللي عندك اللي قاعدة تستعسك كل يوم ولو مت في جوالك والله ما لقيت الله وأنت على خير إلا أن يرحمك رب العالمين وقال سبحانه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له عذاب جهنم وقال إنه وإنه من يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى الآن غير أنت أختي الآن غير إن قدرت من أباعة من الأخوات فاشتريها بكل ما تبغين والله أنك تشتري ساعاتك وأنت ما تدري هذا صاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يقول اختبار اجتسته أفعل ما تشاء الآن وإن له ما قال لقومه ولأمته لأن كثير من الناس ما يقدر يعصى إبليس قل له أقدر يا عدو والله مثل ما حطيت السجارة فمي أقدر أحط مسواك في مي مثل ما رحت شريت بأمرك أشرز أغاني وأشياء تغضي الله أقدر يا عدو والله أني أروح برجلي وأشتري من تسجيلات الإسلامية مثل ما سمعت ما يرضيك ولن تعطيني شيء ولم تعطيني أصلاً شيء في البداية أقدر الآن أغير ما أسمع لما يرضي الله سبحانه وتعالى والله إنك تقدر إن كيد الشيطان كان ضعيف قال وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب يقول هالعطاء عندكم باقي عندنا له زلفة وحسن مآب فأحبة الفضلاء خلاصة الكلام أن السعادة ليست إلا في ذاك القلب فإن ما أحسست بها في قلبك فلن تحسها أبدا وإذا ما أحسست بها فوق الأرض والله لن تحس بها لا تحت الأرض ولا يوم الارض لأن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة قضية السعادة ما دامت في القلب لن يفتح الله بها عليك إلا بهذا القرآن واتباعه إن اتبعت فوالله لا خوف ولا تحزن ولا ششقى ولا تشقى ولا تضل وإن كان في معك أمر فسار الآن كثير من يموت سارع الآن وفي النهاية أن تسعد في الدنيا قبل الآخرة الأعطاية الأعطاية الله سليمان في الدنيا يا جماعة عبنا والله العظيم روحنا وربيس في كل مكان ماشتنا الأشقاء في شقاء نضحك شوي ثم مضاعف الله لنا الحزن نضحك شوي ثم مضاعف الحزن تعال نضحك كثيرا من قلوبنا باتباع أمر الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإن شئت فانظر إلى سحرة فرعون يقول بقطعكم من برة سعادتهم من جوا قالوا لا ضير أقضي ما انت قاضي إنما تقضيب ايش الفهم اللي جاء في قلوبهم فأسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن كما شرفني برؤيتكم هنا فوق هذا الفرش وأخواتي هناك فوق ذاك الفرش أن يجمعنا بكم أخرى تحت العرش أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا من خي... في خيام صنعها البشر أن يجمعنا وإياكم في خيام الجنة التي أبدعها رب البشر سبحانه اللهم إنك تعلم ما في صدور إخواني وأخواتي من أمنيات اللهم لا تفرقهم من هذا المجلس وفي صدر واحد منهم أمني هي لك رضا وله فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يقوم مجلسه هذا اللهم يا رب إن قلوبناها هي بين يديك اللهم لا تفرقنا وفينا قلب إلا قلبته على ما يرضيك وثبته حتى يلاقيك اللهم أخر أعذنا بصلاح نياتنا وذرياتنا اللهم اصلح لا تأمو المسلمين أجمعين عامة يا رب العالمين استعملهم في طاعتك اللهم اكفنا شر شرارنا وولي علينا خيارنا اللهم اجمع كلمتهم وكلمة شعوبهم على البر. والتقوى وعلى ما تحب وترى اللهم يا رب إن لك سعداء قد اختصصتهم بفضلك ومنتك اللهم اكتبني وإياهم والدينا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأزواجنا منهم إنك على ذلك قدير بالإجابة الجدير واجز كل من قام على هذا اللقاء ونسقه وأداره وحضره ومن تكلم ومن سمع سامحونا أحبة على إطالة لكن والله لا نسألكم عليه أجرا ودنسعلكم عليه مالا حب لله سبحانه وتعالى وابتغاء أن يسعدنا بهذه السلام. في سنين خادمة وفقنا الله وإياكم لكل خير وهدانا وإياكم وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد. ورحمة الله جزا الله فضلت الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد على هذه الكلمات الضافيات فقد رقق قلوبنا وشنف آذاننا ونحن نقول أيها القلب لا ترعك الظنون فعسى ما تخافه لا يكون وعسى ما استشد الساعة من بعد ساعة سيهون إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك الأسئلة كثيرة أيها الأحبة وأغلب الأسئلة بل جلها صدرت, صدرت بحبهم لك يا شيخ الله وأغلب كثير من الأسئلة أيضا جاءت عن خطبة الجمعة غدا الشيخ إن شاء الله تعالى سيخطب الجمعة غدا وأتركه له أنت ولا شرفية. لا. شرفية. شرفية في جامع الملك فهد في جامع الملك فهد رحمه الله تعالى في الاسكان الشرفية بكرة خطبة الجمعة سؤال يا شيخ أحدهم يسأل يقول بل جاءت مجموعة من الأسئلة في هذا الموضوع كيف نتعامل أو نفرق بين إساءة الظن في أنفسنا وبين الصبر على أقدار الله وبين الصبر على أقدار الله الله أكبر الحمد لله من صوره والسلام على الرسول الله سبحانه وتعالى بين هذا الكلام والإجابة على هذا السؤال تفصيلا بل قالها هل الناس وأعبد الناس وأطهر الناس صح أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما انتصروا في بدر ونزلت الملائكة آلاف وراء آلاف منهم مسومين ومنهم منزلين ومنهم مردفين ففي أحد افتقدوا هذه النصرة ما نزل ولا ملك لا لأن الله سبحانه وتعالى قلت خدوته ولا لأن الله سبحانه وتعالى ليس عنده من الملائكة بل قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم وما ما ذكرنا عن سليمان عليه السلام عن هذا ببعيد لما رأى البلاء ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب اتهم نفسه على طن باشرة أن الخلل من لأن لن يصيبنا أمر أحبتي الفضل غاية فأنت أعرف بنفسك أنت أنظر في فعلك للفضل والواجبات و ما سُفَعَ في السنن؟ هل أنت قصرت في هذا الشيء؟ قصرت في أمر الله كان فيه مقال وما قلت؟ إذا كان هذا فعلك ثم وجهت مصيبة فعلم أن ماذاك إلا لتطهير لذنوبك وأما إن كنت والله ترى في نفسك أنك تخلص عملك بينك وبين الله وأنك لا ترجو به أمر ولا, ولا, ولا طلبا ولا جزاء إلا من عند الله وأنك تتبع رضوان الله وتريد أن تفعل كل ما أمرك الله به وتجاهد نفسك وتنطرح فأعلم أن ذاك خيرا لك قد ابتلي به أنبياء الله سبحانه وتعالى رفعة في درجاتهم الأمر الذي يعنيني ويعنيك أنه كلما جاءتنا مصيبة عندنا أمور نفعلها الأمر الأول أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه السلام يفعل قال اللهم اللهم لي ذنبي كله جل هو دقة أوله آخره ما علمت منه ما علمت منه وما لم أعلم في أشياء تصاب الآن بسبب ذنوب أنت ما علمتها جاهل فيها. فاستغفر وأدم استغفال حتى يزيل الله عنك المنغصات لنعيشها ومنغصات الحياة ومنغصات الذنوب الأمر الثاني أن تدعو الله أن يجعل لك ويحسن عاقبتك في الأمور كلها كل ما جاءك أمر قل اللهم أجعله فيه أجعل فيه خير اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها قل الحمد لله قل إن لله وإنا إليه راجعون احصر الجوائز بعدها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة مع أن في الأمر في الأول مصاب بمصيدة لكن ردت فعلها تجاه المصيبة كانت أرضا مما يرضي الله عز وجل أصابت المصيبة قال إنا لله لو شاء الله يفعل ما يريد مثاله لو أعطيتك الآن أعطيتني مليون ثم جيت أخذت مني عشرة ريال ثم غضبت قلت لك لأيش تأخذ العشرة ريال وأنت ما أعرضت على شيء ونسيت المليون اللي أنت معطينيها أنت لن تعطيني بعدها شيء وستأخذ مني المليون صح؟ لكن لو قلت هات العشرة قلت لك العشرة منك أصلا والمليون منك وما أخذت شيء ولو تأخذها كلها ستباك تلقى تعطيني بعدها صح ولله المثل أعلى قال قالوا, قالوا إن لله أصلا وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات بدأت العطايا تأتيهم فهذا تعاملنا أحبكي باختصار مع, مع أي مصيبة نصاب بها ونسأل الله العاقب الحسن العاقب في الأمور كلها. زاكم الله خير هذا حقيقة بعض الأزواج يشكون من زوجاتهم هذا أحدهم يقول أنني يعني عرفت الطريق يعني قريبا والحمد لله هديت إلى طريق الصواب لكن متضايق من زوجتي لأنها تريد يعني أمور مثل الدش وإلى غيرها كل ما نصحتها يعني لم تستمع لي وهي الآن يقول يذكرها الآن موجودة. معنى وآخر يقول أن زوجته تلبس البرقع هذا أو العيونها يعني تظهر وهي وكلما نصحتها لم تستمع إلي فما الطريق إلى ذلك جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم وهذا من طرق السعادة يا جماعة من أعظم طرق السعادة أن لا تقدم على الله أحدا لا تقدم على الله أحدا أبدا مهما كان ولا طاعة لمخلوق في معصية خالقك سبحانه وتعالى فأنا أدعو الله أن يفتح على قلوب الرجال والنساء في هذا المقام إن ربي على ذلك قدير لكن حبيب الغالي دينك أغلى عندك من كل شيء ودينها أغلى عندها من كل شيء والتنظر هي والتقرأ في قصة امرأة فرعون المرأة التي أعطيت كل ملك إلا أنه يحال بينها وبين رضا رب العالمين فأبت قالت نج... نجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين هل القصر تبغين تنجين منه نعم لأن ما عند الله أعظم من القصر لأن ما عند الله عندك الحذل والدلال والدلع عند الله أعظم لي لأجل هذا الله سبحانه وتعالى فتح لها في الجنة وقال الله سبحانه وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون صارت نضرب مثل للرجال والنساء ذا في السعادة الآن وينها في جنات النعيم أسأل الله أن يجعلنا أن يجمعنا يا رب في المستقر التي هي فيه يا جماعة هذه جم... ها... هذا طريق السعادة دي طاحت على... على على بعض الزوجات ويقولها والله الدش هو مصدر السعادة يا جماعة هذه أشياء برا والله العظيم إذا ما سعدنا بدونها في الدنيا كيف نستعتعش الأرض مثل ترين هذا أمامنا بنقعد فيه يوم الأيام إذا ما سعزنا من داخل بطاعة الله سبحانه وتعالى فلا يضحك علينا الشيطان لأن لن نسعد والله بدونها أبدا أقول لك أخي انصحها وادعوا لها وأتيها بأشرطة نطويات حاول إحضارنا مثل المحاضرات عسى الله أن يفتح على قلوبنا أجمعين وقلوبنا أجمعين وإن يعني انتهى الطريق بأن لا حول لا قوة فلا تتنازل عن أمر الله سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا إن علم فيها شرا سيبدلك خيرا منها كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه أزواج من منكنا مؤمنات شوف الصفات فيها كل صفات تقرب من الله سبحانه وتعالى فاللهم افتح على قلوبنا وقلوب أزواجنا وذرياتنا اللهم ربهم لنا يا ربي وربنا على ما تحب وترضى إنك على ذلك قدير والله سبحانه أجل وأعلم